Azal Allah abedini el players. lehum ecran hasana الذي نقتلوا الله ولدا. ما لهم به Kaburat kelime Fala al ف... فَلَعَلَّكَ بَأَخِرُ النَّفْسَكَ عَلَى <تصفيق Emmanuel> إِنَّا <سؤال> <إننا> جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض <Thermaanoro> زِينَةً لَهَا بنا بل وهم أيهم أحسن عن الله Asibet em asparke fi وقالوا رباءتنا من لدنك من لدنك رحمة I'm ثم ما بعثنا روحنا على ما ايي الحزبين احصى ما لبثوا محمد نحن نقص عليك بأهم بالحق إنهم في تيّة منو برم بجوازناهم هدى Altyazı M.K. Oh hey. İdi ata Ve izat وَإِذِ أَنْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَ الْكَهْفِ yen şurla kum Rabbu kum ir ve min ve yu. teran şemsa <تصفيق> ومن يضلل فلن تجد له وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال Kelbuhum basit Oh kum biwara ya في ملتهم ولن تفلحو ولن تفلحو وَكَذَلِكَ عَسَمْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم Altyazı <Gülüşmeler> M.K. تفيلان انا تخير نعلي جم ثَدُرَ رَبِيعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُّمَ بِالْغَيْبِ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم Ma yâlemûm Kullahu alimu Lahu أبصر بهم وأسمع أبصر بهم وأسمع ما لهم فَإِنَّ لَهُ عَالِمٌ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك ولا يشرك في حكمه وَالْكِتَابَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَّبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ واطل ما أحيى إليك من كتاب ربك لا مبدأ دل عليك ولن تجد من دونه ملتحدة. وسِرْنَ فِسَنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعشي والعشي ولا تدع تريد زينت الحياه الدنيا. Ana falna kalbini بكم فمن شاء فلي ومن وقل الحق مربكم فمن شاء فلي One ومنşa... ديم الأن تجري من تحته من فيها يحلون فيها من هسّا من ذهبه ويلبسون ثيابا خضرا من سندسه واستبرق واستبرق متكئين فيها على الأرض سُنَّتْ مُرْتَفَقَةٌ وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْرَزِهِمَا جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِمَا ففنهما بينك ليؤن بينهما وحفنهما بينك ليوجد جنتين آتت موكلها ولم تظلم ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله وكان له, وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقُلْ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقُولَا لِصَاحِبِهِ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ İnna <Sülillah> <Sülillah> ve qala sahibi selam aleyküm ve Pompayda kredi? Ha? Konkrete pompayda kredi? Firma bari bakalım. Tutturup firma al kredi? Ma birer tarih? Ma bari oldu. Değil mi? Değil <Riot> mi